Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq Khalaqal insana 'alaq Khalaqal insana 'alaq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 kalla innal insana layghaw kalla innal insana layghaw aw allahustaghna aw inna ila rabbika yurja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 أو أيت إن كذب وتولى أو أيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأنه الله يرى كلا كلا لا إلا لا ينتهي لنصف الناسية، لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَ الْنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٌ كَاذِبَةٌ, كاذبة فَلْيَدْعُ سندع الزبانية سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد وقطرب لا تطعه واسجد وقطرب